يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متنب نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عِبْرٌ مَرْضِيَ مِنَ الْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارٍ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ